بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يجربوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفروا عنهم شيئاً ولم نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَبِعَذَابٍ وَلَعْنَةٍ مِّنِّي ۚ إِنَّ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝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 إن إنا كنا معهم، وليز الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم الله الذين آمنوا، ولا يعلم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون اَفْقَالَهُمْ وَاَظْلَمَ مَعَ اَفْقَالِهِمْ وَلَيْسَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوزانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الوزول إلا البلاء المبين وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿30﴾ اُنْظُرُوا بِالْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وعليه تقبلون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّهُ وَلَا نَصِيرٌ وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا أولئك مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قال قذلونه أوحرقوه قال قذلونه أوحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون وقال إنما استقلتم من دون الله ما موزة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يذكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين. فآمن له لوف وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقود وجعلنا في ذر يدهن هوذ والبذاد، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنما بالآخرة من الصالحين. ونوح إذ قال لقومه إنكم لا تكون الفاحشة ما سبقكم. ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأكون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا اكتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إن ملقو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن بينا نظا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه نجينا وَأَلَهُ إِلَّا إلا امرأتهم كانت من الغامرين ونما أن جاء الرسل لقانس أبين وضاق بهم برع وضاق بهم برع وقالوا لا تقف ولا تهزم إما منجتوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الضابرين إما منزلون على أهل هذه القرية برجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد وَرَدْنا مِنْهَا آيَةً دَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَمْنَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جانمين وعازموا ودموا وقد بين لهم مما زادنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وَقَامُوا وَفِرْعَوْنُ وَمَنَامَ وَلَوْ قَدْ جَاءَ أُمُّ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا بِاسْتِكْبَارٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَادِقِينَ فكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ غَزَوْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ غَزَوْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أُغْرِقْنَا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 وَإِنَّ أُوْحَانَ الْأُوْلُودِ نَذِيرٌ عَنْكُمْ إِلَّا أَوْكَانُ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَذِكَرَ الْأَمْثَالُ ضَرْبٌ هَادِيٌّ لاَ فِي وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ أُذْكُرُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إن الصلاة تنهى عن المحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذين هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, إليكم وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ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 إذا الَّلَّوَادَ الْمُضِطِرُونَ ذلُّوا آياتٍ بينَتٍ بِصُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِّرْضِيٌ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 مزمّل جادهم العذاب، ولا يأذن لهم بقدر، وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيط بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تهف أرجنهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي وازعة فإيايا فعبدون كل نفس بائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنذوق أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لعما أجروا العامرين. الَّذِينَ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ يَرْزُقُهَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ولئن إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وذخر الشمس والقمر ليقولوا إن الله فإنا يؤثك اللهم يدبر الرزق لمن يشاء من عباده ويقبرنا إن الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ما ان به أَحْيَا بِمِ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَا يَقُولُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُ مُعَذِّبٌ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كانوا يعلمون فإذا رجعوا في البلء دعوا الله مخلصين لهم الدين فلما نجاهم إلى البذل إذا هم يشركون ليذكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَقَطَطُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَعْضِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ اذْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أليس في جهنم مكوى للكافرين والذين جاهموا فينا لنهدينهم سهلنا وإن الله لمع المحسنين